إليه في يوم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء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 وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشواة جعو من أدبر وتولى وجمع فأغعى إن الإنسان خلقها نوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دار والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم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 فمن ابتضى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأباناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قال هم يحافظون أولئك في جنات مكرمون أولئك في جنات, أولئك في جنات مكرمون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 لقعدرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمشبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا, فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يخرجون من الأجداد يوم يخرجون من الأجداد في صراع كانهم إلى نصب يفقرون خاشعة النبي ترهقهم ذلة